وانا ملي فياش اش مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني وانا من رزقي لاش والخالق يرزقني يا قلبي ثق بالله فهو الماط المال ورب بابقاء الا وانك لله راجع ما ماض في علمك الخراف الواقع من تدبيرك الارحام سواني من نطفه وبدالي فلانامه من كل ورزقني ما وطعام ونعاين نسك الفاس ونزلت بغير الاعلان وعلم بان الله حاضر في كل مكان اذا نفعك الله حاشا يضررك. Al Azhar Al Sharif Semoga jadi mahasiswa di Al Azhar. Kayo cinta na sa'r. And, and I ko